وال well One man! um من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرى بَل اِن يَعْتَدُونَ فَايَشِفُ مَا تَذَرُونَ إِلَيَّ إِن شَاءَ أَوْ تُصْنَعُونَ مَا قد قَدْ قُضِيَ إِلَ أُمَمِ مِن قَضَلِكَ فَأَخَزنَاهُ بِالبَاء سَاءِ وَقَّر إِلَ عَلَهُم خون إ أَهُبَ سُنا تَبَلَ ك قنس كلدوبهُ وَز لَغوم الش ق كانوا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 تَ إذا فش بمùط anwa wo bao ت ف إذا